بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا فقلنا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا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 وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَادَ وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَى قُلِ انَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ